بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فِرْعَوْنُ على فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَعَلَ الَّذِينَ أَسْتُضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتُهُ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ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 آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائن أن الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما وآها تهتز أنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقب ولا تخف إنك من الآمنين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 فَطَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا أن يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ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 فعلوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عندنا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 قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما روينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إن